ولات الحق والقول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 ستجافى جنوبهم عن المضاجئ يجعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعين جزاء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا بما كانوا يعملون وأما فما هو من النار؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.